قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضررا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكفرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقومي نقط من نفس واحدة وجعل منها زوجها وجعل منها زوجها ليسل إليها فلما تعشها حملت حملاً قتيفاً فنرت به فلما أسقى لدعوا الله رب المال إنما تي تأصالح لنكونا من الشاكرين. سَلَمَّنْ مَا آتَاهُما صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِينَا آتَاهُنَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من ذون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين